يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَغْنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَوَنَّ أَمَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَتَّتِ السَّاقُ يا ربك يوم اذ المساخ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى او لا كفا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 ويحيي الموتى